ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأفيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأفيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون افا امِنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم القاصرون اولم يهدي للذين يرفعون الارض من بعد اهلها الا لو شاء اصبناه الا لو شاء اصريناهم بذنوبهم ونقلع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من أمبائها ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يقطع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد